عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوقون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حربه مسكينا ويتيما وأسيرا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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنيتهم من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسرتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا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 القرآن تنزيلا اصدر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا